و ضرب لهم مثلا اصاب القريه اذ جاء المرسلون إذ أُسْلِمَ إِلَيْهِمُ الثَّنِيَّ فَكَّ لَبُوهُمَا فَعْلَ ذَنبِ ثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّ قُلْ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا هُنَا يُعْلَمُونَ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَى وَلَوْ إِذْ مَا تَطَيَّرْنَا بِكُم لَّإِن لَّمْ a وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَأَنْتُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ فَأَرَنِي وَإِلَيْكِ تُجَاؤُونَ أَتَتَّخِذُونَ مِن دُونِي آلِهَةً إِن يُرِدْنِ في ضلال مبين انني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنه قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين